مَا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فباي الاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان فباي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَخْصُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَأَلَمَنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا افنان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان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 Sama jestem w stanie znaleźć się w tym samym czasie. تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 są to służby, są to służby, są لَمْ służby, są to